وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا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 <سؤال> إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا اللابسين فيها أحقابا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 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا وَكَأْسًا دِهَاقَا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 شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه